وَعَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ ۖ هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ سُبْحَانَ اللَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ الْمَلِكِ الْقُدُّوسِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ هُوَ الَّذِي بَعَثَ في الأمة مَا رَسُولًا مِنْ هَذِهِ الْجِنُّ عَلَيْهِ آتٍ يَأْتُونَ عَلَى آيَاتِنَا وَيُذَكِّرُونَهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا من قَبْلُ لَفِي فضل الله يؤتله من يشاء والله ذو الفضل العظيم كثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار كمثل الحمار ورسل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يحدي القوم الظالمين قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم, إن زعمتم أنكم أولئون جاءت في قلوبكم فلينفقوا مما كنتم تعلمون يا ايها الذين امنوا اذا نودي للصلاه من يوم الجمعه من يوم الجمعه فاسعوا الى ذكر الله وابتغوا من خضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وإذا رأوا تجارة أو عند الله خير من الله ومن التجارة والله خير الرازقين الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يومه ان ضمن صراعا وَنَنكُم فَحْضَرُونَهَا وَإِن تَأْخُوا وَتَصْحُو وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَاللَّهُ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ ق اللهه ماستَطَعتُم ما وَسناء وَط وَاسْنع وَ وَآ فُ خَير لآ فسك وَم قَشح نَف حسنا يضاعف لكم ويغفئ لكم والله شكور حليم